فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتمة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخينا بمصر بيوتهم وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على حتى يره العذاب الأليم